مثل مكان باقي داخلي للآن وأنا بنسى عيونه وضحكته وقلبه أنا مدمن عليه وراغ بالإدمان ولناخر نفس فيني أبي قربة أبي قربة يحاول مه يحاول يحاول ما ما يحاول, يحاول ما قدر ياخذني النسيان يحاول ما قدر ياخذني النسيان انا اذكر كل لحظة عشتها جنبه و ايه رجع و على الحرمان وتحسب على الحزن وعلى الغربة على الغربة مثل ما كان باقي داخل داخل الان ولا فنسى عيون, عيون وضحكة, وضحكة وقلبة, وقلبة أنا متفين علي, علي قلبي شوف شفقان ثقى التهي حالتي حالتي صعبة بكت عيني من غيابة بلا استدان انا للحين احس فراقنا كذبة اوه كذبة بكت الليان باقي Rapa